فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فِي دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.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 قُمَّ بَددلناَا مَكَانَ السَّيئَةِحَسَنَةَ حتىَ عَثَو وَقالوا قَدَمَ السَّآابَ أَنَ البَررَُّ وَسَّررَّاءُ فَأَخَذْناَاهُ بَغْتَ فَأَخَذْناَاهُ بَغْتَتَ وَهُمْ لا يَشْعرُون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 بِلكَقُرانَ قُصّ عَلَكَ مِنْ أَن بَائِهَا وَلَقدَدَ جَأَتهُم رسُلُهُم بِالبَيناتِ فَمَا كانَوا لؤمنِنُ بِماَا كَذَّب مِنْ قَ كَذَلِكَ يَطُبَع اللهَّ على قُلُ بِالكافِرين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 قال المَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَظِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ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 فسَوُ فَتَعلَمون لَأقَطِ عََّ أَذِيَكُمْ وَأَرجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِسَُّ لَ أُصَلِّبًاَّكُم أَجمَعين قالَاوا إِ إِلَ رَِّنَ مُم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 قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصُّ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَقالوا مَهْم تَأتِنَا بِهِي مِنْ آيَةِ للتَسْحَرنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤمِنين فَأَْرسَلْناَا عَلَيْهِ مُُّوفَانَ وَالجَرَادَ وَالْقَُّ لَ وَّفَادِعَ وَدَّمَ آياتم مُفَ الصَّلَاتِ فَسْتَكْبرَرُوا وَكَانوا قوما مجرمين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 ودمرنا ما كان يصنع في زعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا الهه كما لهم الهها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 إ ي رَسَبيل الرشْدِ لا ياتخِذُوه سَبلَ وَإ يَرَ سَبيل الغََّ التَّخِذُوه سَبلَ ذَلِكَ ب بأنهُ كَذذَّبوا بآياتنَا وَكانواعَهَا غافِلين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 يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُم عَنِ الْمُنكَرِ وَيحِلُّ لَهُ مُ الطَّباتَ وَيُحِلُّ لَهُُ الطَّيباتَِ وَيحَرزِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاء إثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُم وَالْأَغْل لَّتِ كََة عَلَيْهِم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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَ بَجَسَتْ مِنْهُ ثْنَتَ عشَةَعَنَا قَدَ عَِمَ كلُّ أُناَاسِ شْرَبَهُم وَظَلَّلنَا عَلَيهِم الْ الغَمامَ وَأَن زَلْنَا عَلَيهِمُ الْمََّ وَسلْوىكُل مِ فَيباتاتِ مَا رَزَقناكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث جئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ التي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا كَذَلِكَ نَبْلُهُمْ بِمَا كانَوا يَفْسُقُون وَإِذْ قالَالَتْ أَُّتُم مِنْهُم لِمَا تَعظُونَ قَوْمَنِ اللهُ مُهلِكُهُمْ أَوْم عَذِبُهُم عَذاَابًا شَديدَا قالَاوا مَعَذِرَةً إى رَبِّكُمْ وَلَا عََّهُم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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم